انظر الى امير المؤمنين عمر اقسم بالله أنا أنكس رأسي عندما أقرأ تاريخ عمر أنكس رأسي كأن هذا الرجل لم يكن من بني آدم وكأنه كان من المنايت. عمر الأسد الفاروق العملاق عمر الذي كانت له كرامات وكانت هذه الكرامات أوضح من الشمس في كبد السماء. مر عمر بن الخطاب في السوق اسمع عشان تعرف إحنا بشر ولا مش بشر ونريد أن ندخل الج. نهمعهم وبعض الناس يظن ان راسه في الفردوس الاعلى براس عمر عمر بن الخطاب دعا الى الله وهو يطالع في سكرات الموت لما طعنه ابو لؤلؤه ودخل عليه عبد الله بن عمر يقول له ابشر يا يا ابتي فان النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنه فقال يا بني والله لو أن لي ملأ الأرض ذهبا لفتديت به من لقاء الله خايف مع أنه بمجرد أن خرجت روحه تلقاها مجموعة من الملائكة الكبار وصعدوا بها فورا في مشهد مهيب إلى الفردوس الأعلى فردوس الاعلى ليه لأن النبي بشره بذلك على طول ساعة مروح خرجت من الجسد هم يجهزون جسده ليوضع في الطراب وجبريل وأعوانه من كبار الملائكة يجهزوا مروحه بطيب الجنة ليذهبوا بها إلى الفردوس بجوار الحبيب ومع ذلك مر في السوق فوجد جارية يلقيها الهواء على وجهها من شدة الضعف شف جارية على من شدة الضعف والهزار فقال من هذه الجارية وكان في القوم عبد... عبد الله بن عمر وابن مسعود وابن عباس فضحك ابن مسعود وقال يا أمير المؤمنين ألا تعرف ابنتك؟ تلبت أعلى بنت فقال ابنتي ابنة من؟ فقالوا ابنة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يمشي بجواره فقال وما الذي بلغ بها حتى وقعت على وجهها هكذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين من شدة الضعف ما فيش أكل ما صرفت لهم من بيت مال المسلمين شيء لي. لا واحد النهاردة كان لها يا حبيبتي اتنين مليارهم يا حبيبتي في بنك دبي لكن العملاق قال يا عبد الله والله لا أعطيك من بيت مال المسلمين إلا كما أعطي لأصحابك أنت بتشتغل إيه بتخذ كازة. كازه هو ذل بتهل الناس لم أعطيك درهما واحدا من بيت مال المسلمين هذا هو عمر عمر الذي جاء الهرمزا كبير نصار وقد أصروا المسلمون وجاء وجاء به وهو مقيد أمام أمير المؤمنين لأنه قتل البراء ابن مالك ومجزأة ابن فاو فذهبوا إلى عمر فلم يجدوه في بيته فدخلوا المسجد فإذا عمر نائم والدرة معلقة في يمينه وهو نائم كالأسد الحصور لا يستطيع أحد أن يقترب منه فكبر النصر بيسأل الف عمر لهم هودي هذا الرجل قال أين حجابه وحراسه وخدمه وحشمه قالوا لا حجاب ولا حراس له لا. لأن الذي يحرسه هو القوي المتي حراسه يبتعين بناتي البنات ديال لكم، فقال الهرمزان ينبغي أن يكون هذا الرجل نبيا، فقالوا ليس بنبي ولكنه يفعل فعل الأنبياء. قال حافظ وراع صاحب كسرة الراء عمر بين الرعيه عطلا وهو راعيه رآه مشتملا في ثوبه فرأى فيه المهابة في أسماء معانيها. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس ان لها سورا من الجند والاحراس يحميها فقال قوله حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيا